إذا تُتَّلَعَ عليهم آياتنا قال ساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَا مُصْبِحِينَ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 Faan tularu wahum yatakhafatu anla yadukhlan nahal yoom عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إننا لظالمون بل نحن محرومون